يا أيها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز, فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إِنَّ الله كان عليكم رقيبا وَأَشْهَدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد فيا من رضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اعلموا أن الله قد أنزل في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون والقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة قد استفاد فيها الكلام عن التوكل على الله عز وجل والتوكل نصف الإيمان لأن التوكل هو الدليل العملي الواقعي وهو الصوره العملية في واقع الحياة لمستقر هذه العقيده في اعماق النفوس فالعقيده انما تنعكس فوق الارض احداثا وكلمات وسلوكا وحركات فيبدو من خلالها التوكل ظاهرا جليا والا فالإيمان والعقيده امر مستقر في اعماق النفوس مستقر في مثارب القلوب ولا بد له من دليل واقعي في عالم الحياه وسلوك واخلاق يدل على انه مستكن في اعماق الافئده والعلماء يقولون في التوكل انه كله الامر الى الخالق وان تكون بما في يد الله عز وجل اوثق مما في يدك فالاسباب هي من خلق الله عز وجل ولكن النتائج كذلك من خلق الله والأسباب لا تؤدي إلى النتائج حتما فالذي خلق الأسباب هو الذي خلق النتائج ومن هنا فالأخذ بالأسباب إنما هو فرض علينا لأن الله أمرنا به ولكن الأسباب لا تعطي النتائج قطعا فالله عز وجل قد دلنا أن طريق الإنجاب واكثار النسل هو الزواج فقد يتزوج المرء ويتخذ الأسباب للإنجاب ولكن رب الأرباب يأبى عليه أن يعطيه الأولاد وقد يعد الإنسان للدرس وللامتحان كثيرا ويجد ويكد ولكن الأسئلة تأتي من خلاف الصفحات التي ركز عليها وأكد أثناء دراسته باهتمامه بها فتكون نتيجته غير النتيجة التي يتوقع وغيره قد لا يتخذ الأسباب وقد يعد بعض الصفحات فتأتي الأسئلة منها ويأتي تأتي نتيجته خير من الذي أعد طويل لكن الأول الذي اتخذ للأمر أهدته وأعد له عدته لا يحاسب أمام الله وإن فجل في الامتحان لأنه قد أدى ما طلب الله منه والثاني وإن نجح في الامتحان فإن الله يحاسبه على ترك الأسباب والأخذ بها والله عز وجل أمرنا بالإعداد والاستعداد لكن المستقر في يقين المؤمن أن الذي خلق هذه الأسباب هو الذي خلق النتائج وقد تؤدي الأسباب إلى النتائج وقد لا تعطي النتائج الأسباب نتائجها ولا تثمر ثمارها إنما الذي يعطي الثمار هو العلي الغفار ونحن إذ نعيش قضية أفغانستان قضية المسلمين الأولى في هذا العصر وفي هذه الأيام ليس في الأرض قضية تستحوذ على اهتمام العالم كله قدر اهتمامه بهذه القضية الشرق والغرب الكافر والمسلم القلوب كلها مشدوده نحو هذه القضية تنتظر نتائجها وتت وتتمهر وتستعجل ثمارها امريكا روسيا الغرب كل يلتقط انفاسه لاهثا يضع يده على قلبه يخشى ان تكون النتائج منفلتة من يده خارجة عن حدود طاقته المسلمون يريدونها دولة إسلامية تطبق دين الله في الأرض وتقيمه كما أنزل عقيدة وشريعة ونظام حياة والكفر يأبى ذلك ويواصل كيد الليل بالنهار حتى يحول بين الفرسان وبين الوصول الى اخر الميدان امريكا تخشى ان, ينقطها أن, ينقطها أن تنقط هذه العقبان على فريستها في كابل قبل ان يعدوا البديل عن نجيب والروس كذلك يريدون أن يقتسموا هذه الثمار وأن يحرموا فرسانها الأبرار من أن يحصدوها ويقطفوها. والله عودا. منذ أول خطوة من خطوات الجهاد أن التوكل عليه هو رمز المعركة وعنوان نتائجه. وقد عايش هؤلاء المجاهدون أوائل الجهاد وواكبوا مثيرته حتى وصلوا إلى هذه الأيام وكلما ضاق عليهم الخناق واشتدت عليهم الكروب وأخذت ببراثنها الخطوب اخذتهم بضراثنها الخطوط يتذكرون تلك الايام الاولى ايام ان بداوا الجهاد بالعصي والحجاره وادت الى هزيمه الدب الاكبر روسيا ذليلا حسيرا بل قصمت ظهر الشيوعيه في الارض كلها ولذا قال لي جلال الدين ذات يوم أهمني أمر المجاهدين في الجبل، وقد نفد وقد نفد طعامه، ولا يستطيع أحد أن يصل إلينا في أيام تراقي، بل لا يستطيع أحد أن يتظاهر أنه يقترب منا. لان اهله سيذبحون واولاده سيقتلون ونساءه وداره سيصيبها من الدمار ما اصاب قال فاهمني الامر وصليت الصبح ودعوت الله عز وجل واخذتني سنه من النوم وانا جالس على هيئه الصلاه وإذا بشيء يهزني من كتفي المرة الأولى يا جلال الدين كان الله يرزقك وأنت لا تجاهد أفينساك وأنت تجاهد في سبيله وعاد الثانية وهزني وهن وناداني ذاك الهاتف وعاد الثالثة وهتف في أذني بهذه الكلمات ثم قال قم فالذبائح معلقة على تلك الشجرة وفعلا وفي ذلك اليوم كانت الذبيحتان قد ذبحتا وعلقتا على الشجرة التي رآها في منامه أثناء سنة النوم قلت لحكمة يارب قد تضيق مصادر الرزق قد تضيق عليكم مصادر الإمداد فيجب أن تتخذوا للأمر عدته فرد حكمتيار أنا لا يهمني هذا الأمر إن الله تكفل أو بكلمات قريبة من هذه وسياس قال لي ذات مرة اخذ قلمي وابدأ احسب الطعام للجبهات فاحسب للجبهات الاولى ثم الثانية ثم الثالثة واذا بي اقف امام حائط مزدود وأي واني لا استطيع ان احل معضلة مستعصية فأترك القلم من يدي وأنظر إلى السماء وأقول هو الجهاد لك فدبر كما تشاء بهذه النفسية دخل الأفغان الجهاد وعودهم رب العزة أنه لو التقى العالم كله عليكم وأغلق أبوابه وأغلقت الدنيا كلها بابا فإن أبوابي لا تغلق أبدا وإذا قبض الناس أيديهم وأغلقت بالمفاتح فإن لله مقاليد السماوات والأرض هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون لا تنفقوا على من عند رسول الله والأمريكان الآن والدول الصديقة والودودة وغير ذلك كلها تردد لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا لا تنفقوا على المجاهدين ولا تمدوهم بشيء اقبضوا ايديكم وافروا ذخائركم حتى لا تحسم القضية عكرية لأننا نخشى أن يصل الأصوليون إلى سدة الحكم ويفلت من ايدينا أول حكم في الأرض بعد أن أسقطنا ذاك الصرح الشامق وتلك المنارة السامقة على يد عميلنا عتتر نخشى أن تعود مرة ثانية سيادة المسلمين علينا ونخشى أن يتمرد ذلك العملاق الجبار الذي نام طويلا وحبسناه في داخل الكنكم وانطلق في داخل أفغانستان ولكن والله بما يعملون محيط إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين امهلهم رويدا لا يدري هؤلاء أنهم يحاربون الله عز وجل قال لي صاحبي ماذا أعد الأفغان من أنظمة ومن أسباب ومن استراتيجيات وغيرها لمواجهة أعداء الله عز وجل فهناك الدنيا كلها تخطط حتى تسرق ثمار جهادهم وهم لم يخططوا لكي يواجهوا هذا الكيد العالمي قلت له من خلال تجربتي أن الذين يتعمقون في النظر في المخططات الدولية والاستراتيجيات العالمية والسياسات في كل الأرض ويرون هول هول الخطر الذي تدبره أيدي هؤلاء العابثون بدينه المحاربون لأوليائه هذا يوصلنا إلى حافة الياس ويكاد يوصل المرأة الى ان يقعد مشلولا لا يقول نحن انا لنا بهؤلاء بخيلهم ورجلهم وتخطيطهم واعدادهم ولذا فلا فائدة من ان نقف امام هؤلاء الصحابة كنت اطالع فتح العراق فوجدت ان الفتح الاسلامي قد مر بمرحله كر وفر وهزيمه ونصر كما يعيشه الجهاد الافغاني اليوم وان كان الجهاد الافغاني لم يعش حتى الان قضيه الفرد بل هو في كر ونصر وتقدم مستمر. ما من يوم يمر على ازغالستان الا ويحقق المجاهدون نصرا وتقدما مهما كان ضئيلا ومهما كان جزيا والحق أن الذي يقف أمام المخصصات العالمية يهوله الأمر ولا يس يقف مكروبا ضائق الصدر أمام هذه المؤسسات العالمية التي تخطط لإبادة المسلمين واجتثاثهم من جذورهم ومقابل ذلك لا يجد التخطيط ولا التنظيم ولا الاعداد بجانب المسلمين قال لي احد الاخوه المجاهدين نحن هذا الذي نستطيع فيرد عليه الناس الا تستطيعون ان تتحدوا وتواجه عدوكم الذي تتسطب عليه الذخائر والاموال من كل مكان وانتم اغلقت دونكم الخزائن وكبضت الايدي واوصدت الاعضاء فانا اقول عنهم لن تقوم وحده ابدا بدون ان تكون هنالك حكومة مركزية قوية بيدها من الأموال وبيدها من السلطة ما تعاقب المسيء وتمنع الطامع وتقمع المفسد وتمنع وتردع الذين يعبثون بدين الأمة وبأموالها وبنائها وأعراضها هل استطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينهي المنافقين في المدينة عشر سنوات متواصلة والرسول صلى الله عليه وسلم يوصل ليله بنهاره ينظم مدينة واحدة ومع ذلك بقيت المؤامرات عليه حتى آخر سنة من سنة حياته الشريفة المباركة كانت آخر غزوة من غدوات الرسول صلى الله عليه وسلم هي غزوه تبوك المنافقون يرجفون قبل الذهاب والمنافقون يخططون لقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الايام ومجد الضرار يقام حتى يهدم على راس رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يعود يقولون يا رسول الله قد بنينا مسجدا للضيف وللغريب في الليلة الشاتية فهل لا باركته بأن تصلي به فأخر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته حتى يرجع من تبوك فينزل الوحي لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا مدينة واحدة يقودها النبي الأمين الذي يتنزل عليه الروح الأمين باللسان العربي المبين ما استطاع ان ينظف المدينة من اوضارها واقبارها واوساخها وحسادها وطمعها اتريدون أتريد من, من ساحة مثل افغانستان ان تكون نظيفة وتريدون من شعب فيه مئة مدينة عنده مئة مدينة وعشرات الالوف من القرى أن لا يكون بينهم جواسيس وعملاء ومنتفعون ومفسدون واصحاب ضمائر ميتة تشترى بالمال ودواب تستقرب إليهم بحزمة برسيم أو بحفنه شعير وتب تريدون من ساحة مثل بيشاور أن تكون نقيه نظيفة إنكم تعيشون في أحلام إن كنتم تظنون أن الانام يصلون إلى هذه النتيجة لن يتحد الأبغان لن يتحد الأبغان أبدا قبل أن تقوم لهم دولة لا يمكن هذا هذا خلاف السنن خلاف سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف هدي صحابته الكرام رضوان الله عليهم اجمعين لا بد من حكومه مركزيه قويه تردع الطامع وتقمع المفسد اما تريدون من الاف القاده في داخل افغانستان وخارجها ان يكونوا كلهم بالنصيحة والموعظة الحسنة وبأن يسمعوا كلمة واعتصموا بحبل الله جميعا ثم يقفوا صفا واحدا هذا مستحيل وعبث ضد طبائع الأشياء والذين يريدون هذا لم يدركوا بعد مسيرة هذا الدين ولا طبيعة عمله بين العالمين الرسول صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم مدينه واحده ولم يكن هنالك ايدي الروم والفرس تعبث في المدينه انما هي بعض الطامعين بالملك ممن مامثال عبد الله بن ابي ممن كانوا ينبمون لهم الخرز فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووحد الله على يديه بين الأوس والخزرة فنفسوا عليه هذه القيادة وحسبوها زعامة وملكا وناصبوه العداء إلى أن لقوا الله على البلاء والشقاء لن يتحد الأضغان لكن الذي يريحنا أولا دراسة السيرة النبوية الشريفة الكريم ماذا عانى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مدينة واحدة مدينة واحدة ليس مئة مديلا وليس مئات وليس عشرات الألوف من القرى في أفغانستان مئتان وثمانية وثمان وستون مديرية ومقاطعة أتريدون أن تكون هذه كلها على قلب رجل واحد وهنا قد اغتلط الغص بالسمين والحابل بالنابل, بالنابل في بيشاور فهنا الشيوعيون وهنا طلقاء الفتح وهنا عملاء الامريكان وهنا الخاد وهنا مخابرات الشيوعيين وهنا الذين يبيعون دينهم بثمن العنز تريدون بكلمه موعظه فوق منبر ان يترك هؤلاء الامريكان والسويديين والالمان وغير ذلك ويتركوهم ويتركوا العطاء ووراءهم عشرات ينتظرون لقمة الخبز وينتظرون ثمن المروحه التي تخفف عن أطفالهم في داخل المخيم الذي يموت منه أحيانا يوميا مئة طفل من الحر تريدون من الجائع فضيلة هو لو وجد عند سيات وعند حكمة يار أموالا اقل من أموال الأمريكان لرضي بها ولكنه لا يجد لقمة الخبز في داخل قيمته البائسه التي تحولت إلى دار للأيتام إلى ميتم ومأتم فكم من يتيم يأوي إلى هذه القيمة وذبنه المشوه وتلك ابنته المحروقة وهذه امه المشلولة بعد ان سوى معظم اقاربه تحت التراب بسبب الطيران او الدبابات يريدون من هؤلاء جميعا ان يتركوا الاموال ان يتركوا الاموال التي تبدر بينهم صباح مساء لشراء ضمائرهم هم قسم كبير منهم بحاجة الى لقمة الخبز التي تسد جوعه وتشبع رمقه او تسد رمقه الدنيا كلها تشتغل ليل نهار وتدفع الاموال التي اعدت وارصدت الفين مليون معدودة مرصودة للمرحلة الأولى والثانية لإعمار أفغانستان ولم تجد الأمم المتحدة مسلما واحدا سوى ذاك الإسماعيلي الذي سلمته إياه صدر الدين أغاقان لكي يتصرف في أفغانستان كما يريد ويوجه هذه الأموال في إفساد من يريد ولذا الآن الناس يرجعون من الداخل المناطق المحررة فيها فراغ كبير مدارسهم كان المعلمون يقبضون رواتبهم من الدولة موظفوهم كانوا يتناولون اعطياتهم من نجيب مستشفياتهم لها أطباؤها ولها موظفوها مصانعهم فيها عمالها الذين تتكفل الدولة بدفع رواتبهم حررت المنطقة فمن يدفع رواتب المعلمين ومن يعمر المستشفيات ومن ياتي بالاطباء ومن يدفع رواتب الموظفين بل من الذي يستطيع أن يسد, أن يسد رمق الجائعين في المناطق المحررة فراغ كبير فراغ كبير في المدن المحررة نواجهه نحن وقد جاءني احد العقلاء بالامر قال لي الحقوا افغانستان التي حررت فانها في فراغ عجيب طيلة النهار كان هذا المجاهد يقاتل الروس واخرج الروس ثم قاتل الشيوعيين وطهر الأرض من الشيوعيين طيلة النهار وجهه في وجه أخيه أو جاره يتحدثون فراغ مطبق ليس بين أيديهم لا مال ولا مصنع ولا مدرسه ولا مسجد ولا غير ذلك ماذا يفعلون سيقتتلون بسبب هذا الفراغ الكبير قلت له أنا لا أستطيع أن اسد هذه الحاجه لان الذي بين ايدينا من اموال قليله نريد ان نمد به الجبهات الساخنه حتى تجهز على الحكم الشيوعي ولعلنا نرى دين الله قائما في افغانستان يحكم به بشريعته وترتفع فيه رايته والناس من بعيد يسمعون بمشكله حصلت هنا او هنا فيبداون يثيرون القلاقل ويتعجبون مجاهدون مسلمون هزموا الروس هزموا الشيوعيين لم يبق امامهم الا القليل كيف يختصمون فراغ هائل ضيق شديد وكاد الفقر ان يكون كفرا هذا في داخل افغانستان أضف إلى هذا مئات الملايين الموظفة لإشغال الناس ببعضهم ولإفتاد ذات بينهم وإرسال عملائهم ليطلقوا لحاهم ويحملوا متابعهم ويظهروا ورعاهم وتبتلهم ويكون وظيفته نشر الفساد بين الناس والترتيب للرجوع ظاهر شاء او لغير ظاهر شهر الشر في فتح العراق كما قلت لكم وقفت على سيرة السلف رضوان الله عليهم وهم يفتحون هذه المدينة ثم يأخذها الفرس مرة اخرى منهم وبين الواقعة الكبرى التي فصمت ظهر كسراء في القادسية في الرابع عشر من محرم سنة أربعة عشر للهجرة وبين نهاوان فتح الفتوح التي هزم بها كسراء من عقد من مدن العراق نهاوان كان سبع سنوات نهاوان حصلت سنة واحد وعشرين للهجرة كما روى ابن إسحاق والواقدي وإن كان سيف بن عمر يروي أنها قد وقعت في التاسع عشر للهجرة سبع سنوات ماذا يصنع المسلمون فيها أبيد الكثيرون بين نهاوان بين القادسية ونهاوان حصل فتح تستر تستر التي اتخذها الهرموزان عاصمه له بعد ان فتحت المدائن وحاصرها المسلمون وكم تظنون مثل حصار جلالبات او قندهار شهرين ونحن نستطيل هذا الفتح ونعتبره مده خياليه نظن ان فتح المدن انما يتم برمشة نظر او بومضه برق سنتان متواصلتان وخيار الصحابه خيار الصحابه والتابعين واقفون امام أسوار تستر لا يستطيعون لها منفذا دخلوا كم تظنون دخلوا ثمانين زعفا مع الفرس ثمانين معركه ضخمه مع الفرس ولم يستطيعوا ان يقتحموا تستر واخيرا لجأوا الى الله ثم الى البراء ابن مالك يا براء انت الذي قال عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشعث اغبر لو اقسم على الله لابره فأقسم على ربك ليهزمنهم فرفع البراء يدي قال اللهم اهزمهم اللهم اهزمهم واجعل البراء شهيدة وآوى الفرس واندحروا في داخل جحورهم ومع ذلك ساق الله لهم احد اشراف القوم فخرج واسمه سمينة قال اعطوني الامام حتى ادلكم على مدخل المدينة وليدخل معي عشرون او مائتان منكم ودلهم على المداخل والمخارج وعلى اماكن الحراس فقتلوا الحراس وفتحوا باب المدينه واقتحم الجيش المسلم بعد سنتين من حصار شديد كتل فيه خيره الصحابه وصفوتهم كالبراء بن مالك ومجزأة ابن طور وابو تذيمة وغيره نهاوان وبعد فتح تستر والقبض على الهرموزان ذهب كسرى يجمع الفرس وتجمعوا في نهاوان وكم جمع جمع كسرى مئة وخمسين الفا وبينما كان عدادهم في القادسية ثمانين ألفا كان عداد الكفار ثمانين ألفا وأراد النعمان بن مقرن الذي اختاره عمر ليكون قائدا لهذه الغزوة أن يعرف الطريق ويستكشف العدو ما بين تستر ونهاوان وارسل خيرة ابطال المسلمين ولهول الرعب والخوف الشديد المطبق على النفوس لم يستطع احد منهم ان يصل نهاوان سوى طليحة الازدي ذاك الذي تنبأ ثم رده سيف خالد الى الاسلام ثم وجهه ابو بكر الى فتح العراق مع خالد لم يستطع احد رجعوا من الطريق لان الرعب الرعب من الفرس يجري في العروق سبع سنوات انها مقصلة مذره لهؤلاء السلف صفوه الانام في تلك الايام ورجع طليحة الأزدي وأخبر نعمان بن مقرن أن الطريق آمنة إلى نهوان وصار بعد أن تجمع بأمر عمر ورسائله فصار حذيفة بن اليمان من الكوفة وبجيش وصار أبو موسى الأشعري من البصره بجيش والتقوا بالنعمان بن مقرن فوصل الجيش ثلاثين الف ووقفوا حول نهاوان وطال الحصار واستحر بهم القتال واخذت استهام عيونهم وقتلت قسما منهم فقام فقام ابن معدي كرب عمرو بن معدي كرب يشجع المسلمين والجيش قالوا ماذا تقول اننا نطان ناطح جدرانا والجدران تقاتلنا معهم والله عز وجل بدعوات الصالحين والنعمان بن مكرم كان اميرا للجيش وفي المقدمه وعلى المقدمه اخوه نعيم وعلى المجنبة اليمنى او اليسرى أخوه سويد بن مكرن والقعقاع على المجردة خيار الصحابة على هذا الجيش ورفع النعمان يديه إلى السماء اللهم انصرنا وخذ النعمان أول شهيد في المعركة ولم يستطع لم يستطع أن يقتحموا عليهم الأسوار إننا نناطح الجدران هذا قول الصحابة والتابعين إننا نناطح الجدران والجدران تقاتلنا معه فقام طليحة الأزدي المتنبئ الذي كان قبل سنوات نبيا كاذبا ثم رجع إلى الله أعلن الاسلام وهؤلاء لا يزجنون ولا يعدمون انما يسيرون ليضرب به بهم الفرس والروم قال طليحه ارى ان نخدعهم وان نستدرجهم فليتقدم القعقاع بكتيبه من الكتائب وليشتبك معهم ثم ليظهر انهزاما حتى يخرج الفرس ويتبعونا وننازلهم في ميدان المكشوف وفعلا فعل القعقاع وانهزم القعقاع ظاهرا وتبعه الفرس وخرجوا عن بكرة ابيب وتصاف الجيشان وتقابل الخميثان والناس ينتظرون كلمه النعمان الذي اعلن لهؤلاء الا لا يتقدم احد حتى اكبر ثلاثة تكبيرات فاذا كبرت الاولى فاخذوا باعنتكم واذا كبرت الثانية فاستعدوا للمعركة واذا كبرت الثالثة فانقبوا على اعدائكم وكبر الاولى وكبر الثانية وكبر الثالثة وتلاحم الجيشان وتصافحت السيوف وأخذت العسل والبيض فانهلوا من دماء الطرفين حتى يروي ابن كثير في البداية والنهاية أنه كتل في ذلك اليوم ما لم تشهد البشرية له نظيرا من الفرس فقتل ما بين الزوال وبين الغروب وكان يوم جمعه يستجيب الله به لدعاء المكروب ولدعاء الصادقين المخلصين قال ما بين الزوال وما بين غروب الشمس سقط حوالي مئة ألف من القتل الذين رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على يده وسبع سنوات حتى وصلوا إلى نهاوند فإذا طال الحصار حول جلال باد أو حول قندهار أو حول كابل فلا نستكين ولا نذل فلا نستكن ولا نذل ولا نخضع ولا نيأس فلقد تكفل الله بالنصر وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون بحيط إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون لو أخذنا من البداية بالموازين الدولية ونظرنا إلى المؤامرات العالمية والله ما أطلق الأفغان رصاصة واحدة نحو داود والشيوعيين الدنيا كلها تقول لهم لا لا يمكن أن تواجهوا هتلر أفغانستان محمد داود أو غيره لا يمكنكم أن تواجهوا ذا القبضة العسكرية ببطء مئات من الشباب بأيديهم مسدسات من صنع درا ومنطقة القبائل الأفغانية أو الباكستانية ولكن التوكل على الله هو الذي دفعهم والتوكل على الله هو الذي اعطاهم هذا الامداد والتوكل على الله هو الذي صبرهم هذا الصبر والتوكل على الله هو الذي اعطاهم بفضل من الله ونعمه هذا النصر وهذا الظفر اطمئن انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهد كانت الدنيا كلها المسلمون في مشارك الأرض ومغاربها وخاصة أمير المؤمنين عمر لا يكاد يغض له جب لقد أقضه الشغل عن مد... لقد أقضه شغله بنهاواند عن طول المنام وعن استقرار الجفون واستراحة النفس كان يجأر إلى الله جأر الثكلاء ويدعو إلى الله دعاء المكروب كان يخرج من المدينة يتلفت يمينا وشمالا ينتظر قادما من العراق لعله يبشره بشيء من العراق وذات يوم وإذا براقد يمر على أحد أهل المدينة قال له ممن القادم قال من العراق قال ماذا فعل المسلمون قال من أين جئ قال من العراق قال ماذا فعل الله بالمسلمين قال لقد انتصر المسلمون وقتل قائدهم وكانت الغنائم كثيرة حتى نال الراجل ألف درهم ونال الراكب ستة آلاف درهم ستة آلاف درهم كانت الغنائم من هون بخمة جدا وانتشر الخبر في المدينة ووصل الخبر أذن عمر قال اتوني بالراكب بحثوا عنه فلم يجدوه قال إنه عثيم إنه عثيم احد الجن الذين حضرون هاوند وجاء مسرعا ليخبر قومه بانتصار المسلمين الجن كما يروي ابن كثير الجن الانس المسلمون كلهم تشغلهم المعركه تماما كما تتلفت الانظار وتتسمر الابصار وتتوقف الافئده حول جلال باد تريد ان تسمع خبر انتصار او اثرا من ظفر او غير ذلك الجن يشتركون في معركه نهاوان وقد اشتركوا في اكثر من معركه كما يروي هؤلاء اهل الحديث والتفسير من العلماء الثقات امثال ابن كثير وابن الاثير لقد قالوا للمسلمين ماذا تريدون فانطلق لسانه بالفارسيه يتكلم بطلاقه وهو لم يسمع لم يعرف كلمه او جمله من الفارسيه واذا بالفرس يفرون وبعد ان انتصر المسلمون بوقعه اخرى يسألهم المسلمون ما بالكم فررتم بمجرد أن تكلم صاحبنا لكم قالوا إنه قال لنا لقد جئنا لنأكلكم بالفارسية وهو لا يعرف كلمة واحدة أو جملة واحدة من الفارسية لقد تكلم الجن أو الملائكة على لسانه فقضية التوكل وثقة بالله يجب ان تكون امام انظارنا وقبال ابصارنا ونحن نسير في ارض مزروعه بالالغام مليئه بالاشواك مفروشه بالاشلاء مرويه بالدماء وقد اطبق علينا كل اهل الارض حتى يحولوا بيننا وبين قطف الثمار وحصد النتاج اطمئنوا الله ناصر عبده لن يخذل الله عبده لن يهزم الله جنده وهذه كلمة سعد كلمة سعد وهو يرى نهر دجلة يقذف بالزبد وقد فاض ولا تكاد المراكب تقترقه يأخذ بيد سلمان وهو يلقي بنفسه وبسلمان في النار لن وهم يرددون لن يهزم الله جنده ولن يخذل الله عبده اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم الحمد لله ثم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن والاه والذي حدث من الفتوح في الشرق في العراق على ايدي الصحابة هذه الفتوح كانت الفتوح هذه خرسان إيران سجستان نمروز صرح هرات فارياد لأن يزد جرج الثالث ملك الملك كسرى قد قتل في فارياد على نهر مرغاب فهم يواجهون نفس الاقوام والمعركه بين شيوعيين أفغان مئتان وخمسة آلاف أخذهم الشيوعيون إلى موسكو قد اجتثوا الإسلام من قلوبهم وغسلوا الثقافة الدينية من عقولهم وعادوا يلحدون, بكل يلحدون بالخالق ويقفرون بكل دين هؤلاء هم الذين يقفون الآن أمام المجاهدين الأفغان عرق واحد اشتد بصلابة النراء اشتهر بشده الميراث وبصلابه الشكيمه وبالصبر الطويل وبالعباءه وبالشمن هذه هذه صفات الشعب الافغاني عامه كافرهم ومسلمهم ولكن الفرق هائل بين الطرفين الان ان اولئك كل الدنيا تقف معهم حتى لا يسقط الحكم الشيوعي ويصل المجاهدون إلى الحكم وهؤلاء قد وقفت الدنيا كلها تريد أن تخنقهم وتغلق الحدود دونهم ويتنكر لهم الصديق والعدو فيا أيها الإخوة وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وما سمعناه من قتال الجن مع الصحابة لقد قاتلوا مع لاظان وقصص كثيرة صحيحه سمعتها من أفواه أصحابها الذين حدثت معهم تثبت أن الجن المؤمن أو الملائكة يقاتلون معه ولا مجال لذكرها الاهل فعلى الله وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين ونحن على الطريق سائرون وبجانب الافضل حتى يرفع الرايه فوق كابل وحتى تصلى صلاه الجمعه من المسجد الكبير مسجد الشهيد ضياء الحق بولي خشتي الذي كأسمناه الأبغان بعد استشهاد ضياء الحق مسجد ضياء الحق وبإذن الله النصر قادم وإنما هو الزمن قد يكثر وقد يطول والله عز وجل صاحب الحول والطول والقوة لا تدري قد تستسلم فرقة من كابل فتنهي الحكم جميعا بين عشية وضحاة وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين واعلموا أن الله صلى وسلم على نبيه قديم وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما وامرا حكيما تنبيها لكم وتعليما وتشريفا لقدر نبيه وتعظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم مكن المؤمنين في الأرض اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم حينا سعداء وامتنا شهدا واحشرنا في زمرة المصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم انصر الحق وأهله واقضل الباطل وأهله اللهم انصر المجاهدين في أبغانستان وألب بين قلوبهم وأطلح ذات بينهم واهدهم سبول السلام اللهم انصر المجاهدين في جلالباد وفي قندهار وفي كابل اللهم عليك بالشيعين ومن والاهم وباليهود ومن آزرهم وبالصليبيين ومن عاونهم وبالظالبين ومن وقف معهم اللهم مزدق راياتهم وشتد جمعهم وفرق شملهم واجعلهم غنيمة للمسلمين اللهم انصر المجاهدين في فلسطين اللهم ارفع راية لا إله إلا الله فوق الاقصى اللهم طهر الأرض المباركة من اليهود ومن أحفاد القرنازيذ والقرود اللهم انصر المجاهدين في الفلبين وفي لبنان وفي برنا وإيريثيريا وارخانستان وفي السودان وفي اليمن وفي كردستان وفي كل مكان اللهم انصر المجاهدين في مصر وفي ليبيا وفي سوريا وفي كل مكان اللهم ارفع راية الإسلام وحكم دولة القرآن واجعلنا من جنود القرآن عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان ويتاء بالقرباء وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعذكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واتغطروا يا